بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الناس ان يتركوا ان يقولوا امن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا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 لَهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَابِدِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْنُ الْخَطَايَاكُمْ بِبحَانبينَ مِنْ خَطَايَهُم مِن شيءَيْ إِهُم لَكذِبُون وَلَا يَقْمِلَُّا أَثْطَالَم وَأَثْقَالَم مَّ أَثْقَالين وَلَا يُسْسَلَُّ يَوْمَ الْ القامَةِ عََّا كَانوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلدف فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وَإذَراجِي مَ إذقالَالَ لِقَوْمِهِ عَبدُ اللَّهَا وَالتَّقُوه ذَالِكُمْ خَيَّكُمْ إِ كُ تُم تَعْلَمُون إِ مَا تَعبُدُونَ مِنذُون اللَّهِ أَثَلَ وَتَخْلُخُونَ إِفْكَ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب أمم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 مَا أَدْرِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِ آخِرَتِهِمْ يسو من رحمتي واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعان بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 فَإِنَّكُم لَ تَأتُونَر بِجَان وَتَقَقَعونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فيِي مَا بِييفُم الْمُكَوْ فَمَا كََ جَوَابَ قَوْمِه إِللا أَْ قَاُ فِنَا بِعَذَابِ الَّ إِ كُتَ مِنَ الصَّادِ قِييب قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ أَرْسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِهَا ذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُدْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَبِيِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ آدِ قَرْيَةٍ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَفْتُرُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهم شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 بَيْنَاكَ فَتَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَن خَسَفنا بِالارض و مِنهُم مَن أغرقنا و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون مَثَلُ الَّذِينَ اتَّقَوا مِن دُونِ الله أولياءَ كَمَثَلِ العَنكبوتِ اتَّخَذَت بَيتاً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 إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 يَوم العذااب وَلَا يَأْثًاَّ بَوْتَتَ وَهُم لا يَشون يَستَعجِونكَ بِذاابِ وَإِنَّ جَهًَا مَ لَمُقيقَطُ بِكَافِرين يَوْمَا يَغْشَهُم لذاَابُ صَوْتِي مِنْ تَحْت أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَأْمَنُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَّنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من بابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ما ان فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يحكمون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 مَن نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا خِرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 انهم سبلنا وان الله مع